ايلى عريفي الفيتنه وجامه حسبابه ونديري لي شي الزهره حرق <متصفيق> ظبها ونديري لي شي الزهره حرق ظبها ايلى يا فاطمه ايها الصوت طابط على ليل الموت طابط معي الصوت طابط احنا عري في الفتنه وتعفى شيء ليل امه حاربون اللي حسب مد واذر لو خلونا ببطون الطيور الزهرة تجمعنا بقالب محرابها الي الموت يا فاطمة ايها الصوت الصوت لخادم الحسين الشاعر ناظم الحاشي ايوه ينطون يا ين يا مي الحيسه لا تستعجل حتى اكملها ايوه ينطون يا ين ين يا مي الحيسه الراده وفي من عيدها الحجاب الزهرة عرض الدين وآيات الكتاب الزهرة عرض الدين وآيات الكتاب العرش يوقع من يطيح حجاب العرش يوقع من يطيح حجابها اهل الموت اعلى اعلى ايها الصوت اهل الموت قواك الله قواك الله هلا يا لا الصوت اي الله يلعن من كسر ضلع بيته الله يلعن من كيسر وليع لبيته وراءت دين المصطفى طاهر يزو الله يلعن من فيجع بيها الرسول الله يلعن من فيجع بيها اوراج يقطع من نشل هنجابها والله ليلي مات اي يا صوت اي هل يا عيسى الله يلعن من قيصر ولع على بيته دين المستافى اخر الله يلعن من فجعه يلعن من فيجع ورادي يقطع مناشل من هنجاد ها اي الموت اعلى اعلى هل الصوت يا الله صوت. ايه الزهرة لما انطاح من حد هالجيني من ضرب هالكافر بصوت من ضرب هالكافر بصوت شفها لو مشتك لرب ايه العالمين القاع حرقت من غضب هترابها القاع حرقت من غضب هترابها ايه للموت والله هالصوت يا فاطمة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 يلي او تدري هما جيلي ايلي ان شمعت من واصل ويلي لا تجر ريت ما صابها ان ليموت يا هو اي هيل الموت اي هالصوت لخادم الحسين الشاعر نظم الحاشي ليش نادت في الظه ما نادت علي ليش نادت في الظه ما نادت علي ايه ايه اشنايت فى الظه مى نادت علي وتدريها مى ابسى فى داري نجيلي اللي سمعت ضغى من واصلويل لا تجر عد سيا فيكش ما صابها ايه للموت يا ماطم ايه يا ماطم ايه للموت جواك الله يا ماطم ايه هالصوت اكمل اكمل ايه عش يمر بالزهرة بالك تندفع ما شاء الله إش ما يمر بالزهره بالك تيني دفاع وجرعل يا علل ما عين يجرح اي حيرك لو كشر الظل اي shaifat biddam ya yasi rkhabha ila